يا ايها النبي اذا ضلقتم لقتم نساء فطلقوم ليعبدت النداء تقل الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأسين بفاقشة وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَذِرِي لَعَلَّ اللَّهِ فإذا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُ ذَٰلِكَ that وَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه Well, now. فَإِنَّ أَضْغَنَّا كُمْ فَأَنْبَأْنَاكُمْ Niin. <totus> ان الله بدرع الشرير السراء وكاين من ظلو يدي عن يا الله لهم عذاب شديد. وَيُغْمَنُ الصَّالِحِينَ وَدْخِلُهُ جنات, جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا كما رأيوا ومن الأرض مسلاهون يتنزل الأمر بينه، يتنزل الأمر بينه. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير